أن قد استبرأ حفنا على رأسه ثلاثة حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجلي. في رواية نفس الاسناد عن هشام ابن عروة رواه عن هشام أكثر من راوي. الرواية الثانية. الرواية الأولى ذكرت عائشة ثم غسل الرجلي. الرواية الثانية ليس في حديث هؤلاء الرواة غسل أو غسل الرجلي. ليس فيها غسل الرجلي. الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء.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 ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا أو فدلكها فدلكها أو فدلكها فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوئه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من اكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده في رواية في نفس الحدث نفس الاسناد عن الأعمش في ليس في هذه الرواية افراغ سلاس حفنات على الرأس. وفي رواية تانية عن وكيع أو من طريق وكيع وصف الوضوء كله وصف كل الوضوء كل الوضوئي. وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية الراوي عن هشام ذكر المنديل وعن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسته وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيصر ثم أخذ بكفيه فقال به على رأسه دي رواية الباب هنا الإمام مسلم ذكر هذا الحديث وبوى بالنووي باب صفة غسل الجناب الإمام بخاري صدر في صحيحه هذا الحديث باب الوضوء قبل الغسل الوضوء قبل الغسل وذكر هذا الحديث أو الرواية ولم يذكر فيها ثم غسل رجلي تتفق مع من؟ الروايات الأخرى التي ذكرناها عن يشام بن عروة طب هل دا تفرد الرواية هل دا يعني الذي رواه ابو معاوية عن هشام بن عروة هل هذا تفرد بهذه الرواية الظاهر انه تفرد الظاهر هو تفرد هل دي زيادة منه ولا في حد وفقه في هذه الزيادة في حد وافقه في هذه المزيادة طب لو كان لو افترضنا هو رواها بمفرده زيادته هنا مقبولة او لا زيادته مقبولة ام لا اللي هو لو ثقة زيادة الثقة مقبولة زيادة الثقة مقبولة لا سيما لو استطعنا أن نجمع بينها وبين الروايات الأخرى وهذا باب ضقيق جدا في علم الحديث زيادة الثقة لأن بشعرة واحدة فقط من الممكن الحديث يصير منكر الحديث يصير منكر بسبب الزيادة زيادة الثقة مقبولة ولا ستشازة من عشان كده في رفيع جدا في هذا الباب يعني لو خالف الصدوق من هو أوفق منه تكون الرواية منكرا منكرا أو خالف الضعيف من هو أوفق منه تكون الرواية منكرا طب لو خالف الثقة من هو أوفق منه تكون الرواية شاذة العلماء أصلا قالوا إن إحنا نشوف رواية الثقة دي هل لها مخرج ولا ما لهاش مخرج لها مخرج طالما استطعنا أن نفهم معناها أو نجمع بينها وبين الروايات الأخرى فلا بأس بذلك كتحريك الإصبع في التشهد تحريك الإصبع في التشهد هذا مما تكلم فيه أهل العلم وقالوا أن دي زيادة ثقة والبعض قال لا مش زيادة ثقة دي, مش دي روى الثقة لم يروي أن هذا الثقة خالف من هو أوثق منه ولكن الكلام فيه طبعا فيه تفصيل وليس هذا محله. أكيد أنتوا درستوا الحاجات دي ولا لسه خطوش المصطلح؟ مصطلح هتجئ من أمتع الأبواب في مصطلح الحديث زيادة الصقة والروات الشازة المكرمة من أمتع الأبواب هتستمتعوا بها جدا لا سيمة مع ضرب الأمثلة هم هتوصلوا إن شاء الله طب لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل الغسل قالوا لما أنه أعون أعون على الغسل أعوان على الغسل. طب إحنا اللي بنأت بقى بالوضوء قبل الغسل تأسيياً برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أعوان على الغسل. طب هل الوضوء قبل الغسل سنة أم واجب؟ الراجح أنه سنة. خلافا لابو داود الظاهري أو الظاهريه. الظاهريه اشترطوا اشترطوا الوضوء لصحة الغسل. معنى ذلك عندهم أن من لم يتوضأ قبل الغسل غسله باطل هذا الكلام باطل هذا الكلام ليس عليه دليل هنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ليغسل يديه يديه لتنظفهما مما بهما مثلا من أزى أو يحتمل أن يكون هذا الغسل من بسبب إيه من بعد نوم هذا الغسل يكون من بعد نوم والحديث مشهور إذا أقام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوءه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده الإمام النووي يشرح صفة غسل الجنابة فيقول قال أصحابنا كمال غسل الجنابة كمال هنا معنائه صفة الكمال يبقى معنى ذلك أنه في صفة إيه إجزاء في صفة إجزاء وهذه يذكرها في نهاية كلامي إن شاء الله كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ودي طبعا إحنا عارفين دي سنة في كل يعني إحنا شرحناه قبل كده في الوضوء ففي الوضوء وفي الغسل وعند القيام من النوم يغسل يده ثلاثا ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله طبعا كمال ديت هتجلنا إن شاء الله نتكلم فيها هل يتوضأ وضوءا كاملا أم يتوضأ وضوءا يترك رجليه ويترك الرجليه فيه هيأتي الكلام فيها إن شاء الله بالتفصيل لأن مذهب النووي يرى أن الوضوء كامل الوضوء لابد أن يكون كاملا مدمزا بالشفعي والمشهور عندهم خلافا للجمهور. وسادت. عليكم سلام. ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره. يعمله. طبعا دي ما مشهورة صح ولا أنتوا عارفينها. قبل ثلاث حسات على الماء على الرأس. قبلها يدخل أصابعه. ثم يخلل شعر لحيته وشعر رأسه يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ثم يحفي على رأسه ثلاث حثيات ويتعاهد معاطف معاطف بدنه كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الإليتين وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك فيوصل الماء إلى جميع ذلك ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على جسده ثلاث مرات هنا بقول ان انا اغسل كم مرة ثلاث مرات هل ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اغسلهم ثلاث مرات لذلك وقع الخلاف بين العلماء فذهب جمهور اهل العلم ان الغسل كالوضوء تماما فكما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان توضع ثلاث مرات فكذلك الغسل يغتسل المرء ثلاث مرات ده قول مين الجمهور ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الغسل مرة واحدة فقط الغسل مرة واحدة فقط ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدا غسل الكفين ثلاثا وثلاث حسات على, على الرأس قال ابن بطال يستفاد من ذلك وكأنه يميل إلى رأي الإمام مالك يقول يستفاد من ذلك من قوله أو من قولها ثم أفاض الماء على جسده لأنه لم يقيد أو لم يقيد لم يقيد بعدد ليحمل عليه فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة لأن الأصل عدم الزيادة عليه يعني ابن بطال يمين لقول مين أن الحديث قالت فأفاض الماء على جسده وكل الروايات التي تأتي لم يذكر أو لم يذكر فيها أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل ثلاث مرات يبقى المسألة فيها خلاف وفيها سعة فيها سعة وقول الإمام مالك أيضا الشيخ السعدي رحمه الله يقول ثم يفيض الماء على جسده ثلاث مرات يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه يدلك ده إحنا قلنا التدليك شرط في صحة الوضوء ولا واجب ولا مستحب إحنا قلنا على قول الجمهور وإنه التدليك مستحب ولم يرى الوجوب إلا الإمام مالك و المزني تمام جزاك الله خير والمزني يرى أن وجوب التدليك في أعضاء الوضوء واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسبغ أو فأسبغ الوضوء فقال الإسبغ معنا إننا أدلك أدلك مواطن مواطن الوضوء وقلنا إن قول الإمام مالك إيه قوي قلنا الامام قول الإمام مالك قوي هنا الإمام النووي يقول فيدلك في كل مرة ما تصل إليه ده من بدنه إحنا هن الإمام النووي يرى بتجليك إيه أصلاً في الوضوء أو الغسل سنة مستحبة سنة مستحبة تمام طب ليه هنا ذكرها لأنه بيتكلم في كمال الغسل أصلا لم يتكلم في إيه في الإجزاء بتكلم في كمال الغسل ولم يتكلم في الإجزاء وإن كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها ثلاث مرات إن واحد بنية إيه رفع الحدث الأكبر ينزل انغمس فيها كم مرة؟ ثلاث مرات وعلى قول مالك يكفيه أن انغمس فيها مرة واحدة ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة ويعم بالغسل ظاهر الشعر, الشعر وباطنه وأصول منابته والمستحب تب تبتكلم بتتكلم في من ساعت؟ في الكمال والمستحب ده من الكمال ولا لا ده في زيادة كمان في سنة كمان زيادة والمستحب أن يبدأ يامنه وأعالي بدنه يبقى أنا بعمل ده كله أن أنا أبدأ بإيه بالميامن بالميامن وأعالي البدن وأن يكون مستقبل القبلة هذا ليس عليه دليل استقبل القبلة في الغسل ليس عليه دليل طب الميت يغسل وهو مستقبل القبلة ليس عليه ولكن ثبت عن بعض السلف في, في أثار أثار كثيرة ولكن الأمر فيه سعة إن تيسر ذلك فلا بس إن لم يتيسر فلا حرج فلا حرج وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشروا أن محمدًا عبده ورسوله. وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرنا، ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله، فهذا كمال الغسل. والواجب من هذا كله النية. يبقى النية إيه بقى من مجبات الإيه؟ من مجبات؟ أنتوا خلكوا بقى معي، أنا خلي بالك أنا عم ما حاجات كده وخلوا بالكوا منها. من, إيه؟ من واجبات او فرائد خلوها لكم اخوانا صح صح شوئ والواجب من هذا كله النية في اول ملاقات اول جزء من البدن للماء كذلك تعميم البدن شعره وبشره بالماء تعميم بدن كله بالإيه؟ بالماء ده هذا من واجبات الغسل واللي احنا ذكرناه كله بالطريقة اللي احنا قلناها صفة الكمال اللي هو يتوضأ قبلها ويبدأ بالميامن ثم المياسر هذا كله من المستحبات أو من الكمال ولكن ده الإيه بيتكلم في صفة الإيه الإجزاء في صفة الإجزاء اللي هو الغسل الإيه الواجب الغسل الواجب ومن شرطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة ده شيء طبيعي لازم تزيل النجاسة من على البدن وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها لشيء يعني مش يتفطن لشيء معين هو قال كلام جميل جدا هنا بيقول وهو أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجناب يعني أنت دلوقتي لما استنجيت أردت إيه رفع ولا زوال زوال زوال الإيه الخبث لما تأتي بقى تريد أن تغتسل فتغسل ذكرك كمرة ثانية بنية بنية الغسل بنية الغسل تمام كده طب لو أجزأه لو لو لو اقتصر على إحداهما يجزئه ذلك وطبعا بيقول إن هو لأن من الممكن ينساه في المرة الأولى فالمرة الثانية تكون كافية المرة الثانية تكون كافية يقول أنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك فلا يصح غسله لترك ذلك وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فانتقد ضوءه أو يحتاج إلى كلف كلفة في لف خرقة على يده والله أعلم يقول هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة ولم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني ومن سواهما يقول هو سنة ولو تركه صح الطهارته في الوضوء والغسل اللي هو الإيه الدلك ولم يوجب أيضا الوضوء في غسل الج... أو في غسل الجنباء إلا داود الظاهري ومن سواه يقولون هو سنة فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده تحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو ما رأيكم هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبله فمن نساه قبل الغسل توضأ بعده توضأ بعده طيب هل يجوز أن يتوضأ قبله ويتوضأ بعده لأن بعض الناس يقول إيه؟ لعل مساست الذكر مثلا أو لعل حدث لي أي عارض فنقول له اليقين لا يزول بالشك يبقى أنا أتوضأ قبل الغسل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتوضأ بعده ولذلك أن بعض أهل العلم قالوا إن من الجفاء الوضوء بعد, بعد الوصل يقول فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل وحديث الباب تدل على معظم ما ذكرناه وما بقي فله دلائل مشهورة والله أعلم بدا بدا يتكلم في مسألة حكم غسل الرجلين في الوضوء وقبل الغسل نقول لكم المسألة على قول من يقول أن مس الذكر ينقض الوضوء يلزمه أن يتوضأ بعد الوصل، وقول من يقول أنه لا ينقض الوضوء بمس الذكر إلا إذا تعمد ذلك وضوءه صحيح والمستحب أن يتوضأ خروجا من الخلاف. خروجاً من الخلاف. نعم ما هو حمله أهل علم جماعه بين بين الحديث الآخر من مس الذكره فليتوضأ؟ قالوا أن من تعمد المس من تعمد ذلك وشيخ الإسلام التنمية توسط في المسألة قال يستحب له ذلك يعني الوضوء له مستحب طب لو صلب نفس الوضوء صلاته صحيحة والذين قالوا من مس ذكره فليتوضع على الإطلاق قالوا أنه إيه حديث الطلق ده اللي هو إنما هو بضعت منك منسوخ قالوا أنه منسوخ طيب النسخ نذهب إليه متى وإيه كمان أيوة المتقدم من المتأخر يبقى أحدهما ينسخ اللي هو الإيه بقى اللي ينسخ المتأخر ينسخ المتقدم إذا تعذر الجمع بأي وجه من وجوه الجمع طب وجوه الجمع كم وجه فوق المية على فكرة أو مية ونيف آه نعم بس بشهوة هيخرج ما هو لو مسه بغير عمد بغير ما هو اللي يمس الزكورة بعمد بأي بشاهو لما يمس الزكورة متعمدا يبي يمسه بشاهو بس له يتعمد لي مس الزكور إلا أن يكون بشاهو أما لو كانت المسألة يعني بغير قصد ولا إرادة فأنا أمير لكلام شيخ الإسلام إنه يستحب له الوضوء وإن لم يتوضأ خلاص الرؤو صحيح والله عار طبعا ومن قال بالنسخ له ذلك لأن الجمهور على كده لم يثبت دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس, شيء أو يلبس شيئا عند الغسل وطبعا ورد فيها حديث ضعيفة منكرة كتير بدليل حديث عائشة كانت تغتسل كما سيئت إن شاء الله الآن كانت تغتسل هي النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكانت تقول له دع لي دع لي وتختلط أيديهما في الإناء فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس شيئا وقتها الغسل لا ثبت ولا نقل إلينا مسألة حكم غسل الرجلين في الوضوء قبل الغسل ذهب جمهور العلماء إلى أن الإنسان يتوضأ وضوءا كاملا غير الرجلين يترك الرجلين في الآخر وذهب الشافعية إلى أنه يتوضأ وضوءا كاملا بما فيهما أو بما فيه الرجلين والخلاف نشأ هذا الخلاف بين الجمهور وبين الشافعية نشأ من رواية في الحديث قول ميمونة وقول عشاء ثم تنحف غسل رجلي في رواية الميمونة رضي الله عنها قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه يبقى هنا كل رواد تتفق مع قول مين؟ الجمهور ما قول الجمهور حديث الباب اللي احنا ذكرناها عن عائشة رضي الله عنها قالت ايه ثم غسل رجليه هي في الاول قالت توضأ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة تمام كده في اخر بينت ان هو ايه غير غير رجليه في رواية البخاري لذلك انا تعمدت اقولها في بداية الدرس خالص قلت ان البخاري بوا بالحديث ولم يذكر ايه غسل رجليه غسل أو غسل رجليه ليه عشان المسألة دي عشان الخلاف الذي حدث بين العلماء فهل أتوضأ وضوءا غير غسل الرجلين أم أتوضأ وضوءا كاملا بما فيه الرجلين قول الجمهور كما قلت يؤخر غسل الرجلين في النهاية الإمام مالك توسط قال إن كان في مكان فيه قذر فيغتسل ثم يتنحى عنه ويغسل رجلين وإلا فلا وإلا فلا يعني يذهب لقول مين قول الجمهور قول الجمهور طبعا المم النووي ذكر هذا الكلام الذي كنا نقرأه يقول واعلم أنه جاء في رواية عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضى وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه. فظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الوضوء بغسل الرجلين. اللي هو رواية ذكرناها في الأول. مش في الأول مش في مسلم. مش اللي إحنا ذكرناه في مسلم الأول. اللي إحنا ذكرناه كانت في البخاري والست في رواية في مسلم تتفق مع البخاري. وقد جاء في أكثر روايات ميمونة توضى ثم أفاض الماء عليه. الماء عليه. ثم تنحى فغسل رجليه وفي رواية من حديثها رواها البخاري توضأ أضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفوض الماء عليه ثم نحى قدميه فغسلهما وهذا تصريح بتأخير القدمين وللشافعي رضي الله عنه قولان شو بالرغم قال ده تصريح بتأخير القدمين بالرغم من ذلك قال إيه رجع يقول للشافعي له قولان أصحهما وأشهرهما والمختار منهما أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين والثاني أنه يؤخر غسل القدمين كالجمهور يعني الشفعية وافق الجمهور في رواية تانية عنه فعلى القول الضعيف إيه بقى القول الضعيف هنا؟ طيب خلي بالكواب من الكلام اللي جاي خلي فعلى القول فعلى القول الضعيف بتأول روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره ها يبقى هو ده القول الضعيف النووي يضعف هذا القول اللي هو إن أكثر الوضوء إن أكثر الوضوء يعني تأول قول عائشة رضي الله عنها ثم توضأ وضوءه للصلاة أكثر الوضوء وليس الوضوء الكامل فبقول ده قول ضعيف قول ضعيف. وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة في رواية البخاري فهذه الرواية صريحة وتلك الرواية محتملة الرواية الصحيحة الصراحة هنين ثم تنحى فغسل والتانية محتملة ليه ها اللي هي رواية إيه؟ عائشة اللي هو ايه غسل الأكثر يحمل على ايه أكثر أعضاء الوضوء فقال دي صريحة وديه محتمل طبعاً عند التعارض تقدم الصريحة على محتملة ده تأويل مين الإمام النووي رحمه الله الشوكاني رجح كلام النووي ليوم الشوكاني رجح كلام النووي في نقل الأوثر هو يرى ذلك يرى ذلك لا لا تأويل مش الوضوء كامل تأويل حديث عايشة إن أكثر أعضاء الوضوء ليس الوضوء كامل ثم توضأ للصلاة لا ثم توضأ للصلاة فبعض الناس قال توضأ للصلاة هو أغلب أعضاء الوضوء وترك قدميه صلى الله عليه وسلم فقولني هذا تأول ضعيف ولذلك هو يرى أن الوضوء يكون كاملا بغسل الرجلين واضحة ولا في إشكال يقول وأما على المشهور الصحيح فيعمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعا في تقديم وضوء الصلاة فإن ظاهره كمال الوضوء فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم اللي هو وضوء الكامل وكان يعيد غسل القدمين أو غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة هنا النووي عاوز يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعاد غسل الرجلين مش من اجل اللي غسل الجنابة لا ده من اجل ان كان فيه هما قذرا كان في مكان فيه طين مثلا فغسلنا صلى الله عليه طيب هذا احتمال ولا مش احتمال طيب إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال اللي بيحصل به سقط به الاستدلال احنا بنرد عليهم بنقول له اذا تطرق للدليل الاحتمال سقط به يبقى الحكم باق على أصله ان احنا ننحي أو نتنحى بعد الغسل ونغسل القدمين ونؤخر غسل القدمين عن الوضوء أم لا نؤخر نذهب لقول مين هنا قول الجمهور وصله في حد فصل ولا لست معا يعني ماشي. فتكون الرجل مغسولة مرتين وهذا هو الأكمل والأفضل هو عاوز يعلل لماذا اختار أن إيه الرواء اللي بتقول ان ايه توضى وضوها وما ومفهاش ايه ثم تنحف غسل رجلي فقال اكمل والافضل بقى ان انت تغسلها مرتين عشان كده مين اللي قال عاوز افتكر لكم مين اللي قال ان ان يبدأ بالوضوء وينتهي يبدأ بعضاء الوضوء وينتهي برضه بعضو من اعضاء الوضوء حد حد من اهل العلم قال كده بس انا هافتكروا دلوقتي ان شاء الله اظن القرطبي قريبه قال إن هو بدأ بأعضاء الوضوء وانتهى بأعضاء الوضوء. فكان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه. وأما رواية البخاري عن ميمونة فدار ذلك مرة اللي هو إيه ثم تنحى تغسل إيش يقول فدار ذلك مرة أو نحوها بيانا للجواز بيانا لإيه؟ لجواز إيه؟ ترك غسل الرجلين في الوضوء ثم أغسلها في آخر. الحافظ تعقبه في الفتح قال له لا حافظ ابن حجر رد هذا الكلام قال ايه يقول يقال فإن في رواية أحمد ما يدل على المواظبة الرواية عند الإمام أحمد ما يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضى وضوءا كاملا قبل مش بقول لكم كنتم مش معايا <تصفيق> طيب أنا قلت لكم خلي بالكم أنا هقول حاجات خلي بالكم منها أن يتوضع وضوءا كاملا غير غير القدمين أو غير الرجلين يقول الإمام حافظ ابن حجر يقول إن ثبت في رواية عند الإمام حد يواظب على ذلك ذكر طبعا رواية قال فيها ثم تنحى فيغسل رجلين لا ما احنا بنقول غيره استثناء بقى ما احنا الغالب هنا على ايه على الغالب ما احنا بنقول على الغالب على الكثير الغالب الكثير الغالب نغسل اكثر اعضاء الوضوء فنسميه وضوءا ثم نستثني ثم نستثني هو الحافظ قال ان هو الروايات كلها ثابتة بذلك يعني عاوز يقول البخاري ومسلم اتفقوا على الروايات ثم تنحف غسل رجليك وكذلك وفقهم أحمد في نفس الرواية فده دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضب على على ذلك يتوضى وضوءا بلاش كان ناقصا <تصفيق> ولكن لو قلنا كاملا غيرا يبقى احنا استسنين لا مع الكثير الغالب احنا متكلم على ايه على الغالب وهذا كما ثبت ده كلام كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومرة مرة فكان الثلاث في معظم الأوقات لكونه الأفضل والمرة في نادر من الأوقات لبيان الجواز ونغائر هذا كثيره والله أعلم كلمنا وعاوز يقول أن غالب فعل النوى وسلم في الغسل أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا أما أنه تنحى صلى الله عليه وسلم وغسل رجليه فهذا مرة من جملة المرات أو مرتين من جملة المرات لديان جواز تأخير غسل القدمين أو غسل القدمين بعد الغسل واضح؟ الراجح التأخير قول الجمهور ولكن يجوز إننا أتوضع أحيانا نعم <تصفيق> لابنا مش مقتنع ده هو الراجل بيناقش نقاش علمي قوي جدا خلي بالك المثالة ديت انا بصراحة اعجبت بتأويله جدا يعني كلام النووي تقيل لا معلش ماشي الراجل هو عاوز إيه ينتصر لمذهبة فجاب تأويلات قوة التأويل بتاع النووي ضعيف لا والله في منتال قوة في منتال قوة يعني انت لولا لن جات في رواية كده ثم تنحى فغسل رجلي كنا احنا كلنا قلنا بقول الجمهور قولا واحدة صح برضا ايو كده قول الشافعي قولا واحدة انما جاءت الروايات بتدل اكثر من رواية جاءت لتدل على انه صلى الله عليه وسلم اكثر من ايه منه كان يتنحى فيغسل قدميه بعد بعد الغسل بعد الغسل وعلى كل الامر فيه ساعة الأمر فيه ساعة لذلك يعني أنت هتغتسل مثلا مثلا يعني خمس مرات اجعل أربعة يعني لا اترك الرجلين افعل كقول الجمهور ومر مثلا ككلام الشافعية ولا بأس بذلك لأن مسألة محتملة خلي بالك مسألة محتملة والله أعلم عائشة رضي الله عنها تقول فيدخل أصابعه في أصول الشعر يعني هو بيحط أصابع يديه في الماء ثم يدخل في أصول الشعر يدلك شعر لحيته وشعر رأسه يقول إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه قول حتى إذا رأى أنه قد استبرأه يعني أوصل البلل إلى جميعهم جميع رأسه يعني وجميع رأس شعر رأسه وشعر لحيته حفنا على رأسه ثلاثة حفنات يعني حفنا أخذ الماء بيديه جميعا بيديه جميعا وها الكلام عليها دلوقتي أنا على طرف المسألة اللي جاي تقول يقول قولها وأدنايت الرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة وهو الماء الذي يغتسل به طبعا دروات مين ميمون دروات ميمون ثم ضرب بيديه الأرض فدلكها فدلكها دلكا شديدا طبعا في استحباب الإنسان إذا فرغ من قضاء الحاجة أن يغسل يديه بشيء من الصابون أو نحوه حتى يذهب ما بها من قذر قولها ثم أفرغ على رأسه ثلاثة حفنات ملأ كفه ملأ كفة دلوعه لغة لبعض الناس بلفظ الإفراد القاضي يض قال دي رواية الأكثرين إن هي قالت إيه بمل كفه ثبت في رواية عند الطبري كفيه بالتسنية. شوف بقى كلام أهل العلم حتى لا يرد الرواية الأولى قالوا هنا المقصود بكفي الإيه لو الكفين تحمل هذه الرواية على تلك المقصود بكف أي بكفيه لأن الحفنة لا تكون بكف واحد الحفنة لا تكون إلا فاحنا دلوقتي قدرنا نجمع بين اللفظين ولا لأ قدرنا نجمع بين اللفظين يبقى الحفنة تكون بالكفين جميعا يقول وهي مفسرة لرواية الأكثرين والحفنة ملء الكفين جميعا قولها ثم أتيته بالمنديل فرده منديل الشيء الذي ينشف به الشيء الذي ينشف به المتوضع أو المغتزل هنا النوى يقول فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاء يعني هو يقول باستحباب ترك تنشيف الأعضاء شوف ذا الكلام اللي جاي يقول وقد اختلف علماء وأصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على خمسة أوجه أشهرها أن المستحب تركه ترك إيه يبقى المستحب. خلي بالك الرواية الأولى الوجه الأول المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه مره من أن لو نشفت يبقى لا يسمى مكروه الوجه الثاني أنه مكروه اللي هو التنشيف الوجه الثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه أو يستوي فيه الفعل والترك وهذا هو الذي نختاره وهذا الذي نختار عشان كده في الاول خالص قال يستحب ترك التنشيف لانه يرى انه مباح وليس واجبا او مكروها او مستحبا او محرما يرى انه مباح وهذا القول اقرب للصواب ان التنشيف مباح تنشيف مباح يقول والثالث انه مباح يستوفع له وطركه وهذا هو الذي نختاره فان المنع والاستحباب يحتاج الى دليل ظاهر وليس هناك دليل ظاهر يمنع من تنشيف أعضاء الوضوء الغسل. والرابع أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. والخامس يكره في الصيف دون الشتاء لأن الصيف الأعضاء بتترتب والأعضاء ممكن تجف بسرعة بخلاف الإيه الشتاء لأن ممكن الإنسان يتضرر في الشتاء يتضرر في الشتاء. هذا ما ذكره أصحابنا وذكر بقى اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب أحدها أنه أنه لا بأس به في الوضوء والغسل. وهو قول أنس بن مالك والثوري والثاني مكروه فيهما وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى والثالث يكره في لضوء دون الغسل وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث والحديث الآخر في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء أما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من أوجه لكن أسانيدها ضعيفة قال الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد احتج بعض العلماء على باحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه يعمل كده صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان النفض مباحا كانت التنشيف مثله أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء والله معلوم. طيب في كلام الحفظ ذكره في الفتح على التنشيف قال يحتمل أن يكون عدم يحتمل أن يكون عدم أخذه للمنديل لأمر لا يتعلق بالكراهه دل لأمر يتعلق بالخرقة التي أتت بها أو لكونه كان مستعجلا صلاة مستعجل وراء شيء أو غير ذلك نقل على المهلب قال قال المهلب يحتمل تركه التنشيف لإبقاء بركة الماء بركة ماء بركة الماء طب الماء ده مبارك أو للتواضع أو لشيء رآه صلى الله عليه وسلم في الثوب من حرير أو وسخ وقال النخعي إنما رده مخافة أن يصير عادة مخافة أن يصير إيه؟ لو كان عادة وواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هيكون التنشيف إيه؟ سنة, مستحبة. سنة مستحبة وقال التيمي في شرحه لهذا الحديث دليل على أنه كان ينشف ولولا ذلك لما أتته بالخرق أو بالمنديل لا طبعا مش من عندهم لا طبعا استنباطا است... من الأحاديث استنباطا الحافظ فيه ميزة انه لما يجي يتكلم في مسألة بيجمع جميع الروايات ما بيتكلمش كده عطباطا انه يكفيه شرفا انه احنا لو قلنا الحافظ يبقى ابن حجر يكفيه شرفا انه هذا اللقب لقب به كثير من أهل العلم ولكن أشهرهم لما تقول الحافظ يبقى الحافظ ابن حجر في الفتح زي شيخ الإسلام كثير جدا لقبه بشيخ الإسلام كثير ولو أطلق شيخ الإسلامي ابن ثيم رحمه الله وابن دقيق العيد يقول نفضه للماء بيديه صلى الله عليه وسلم يدل أن لا كراها في التنشيف ما فيش كراها؟ كون أنه عمل كده نفس القول اللي احنا قلنا من شوية كون أنه هو نفض يديه صلى الله عليه وسلم ليس هناك كراها في الإيه؟ في التنشيف لأن كل كل كل منهما فيه إزالة تمام كده طبعا الكلام برضو عن نفض اليد كما قلناه كالتنشيف تماما والرجح أنه هو إيه مباح أيضا مباح مباح نعم نعم لا اجتهاد يقرأ وقال في الوضوء دون الوثل العباس قال يكره في لدوء دون الوصل اخر رواية اللي هي حديث مش كده اخر رواية حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب دعا بشيء نحو الحلب هو اناء يحلب فيه نحو الحلب اناء يحلب فيه ويقال له المحلب قال الخطابي هو اناء يسع قدر حلبة ناقه يعني يحلب فيه الناقة ده ابن الله كان يغتسل من هذا الإناء وهذا هو المشهور الصحيح المعروف في الرواية لأن فيه واحد الإمام الهروي قال نحو الجلاب بالجين وتجديد اللام الجلاب ده نوع من أنواع العطور نوع من أنواع العطور فلكن الجمهور رض عليه قال له لا نحو الحلاب الإناء الذي يحلب هو إناء أصلا وليس نوع من أنواع العطور وابن حجر عمل بحث طويل جدا طبعا تعرف لما فاتح البال يبقى في صفحتين مثلا يبقى كتير جدا ذكر كلام العلماء في هذه اللفظة وارجح طبعا كلام الجمهور نهل الحلال اللي هو الإناء الذي يحلب فيه مقدار حلب ناقه والله ما. ان شاء الله نقف عند هذا القدر وناخذ المره الجايه ان شاء الله باب القدر المستحب المستحب الماء في الوضوء والغسل نعم? نعم? صفحتين شرح. ثلاث صفح شرح. على الباب. مش كده? الجزء الجزء التالي ده خلص كده من الاجزاء. عشان كده انا جبت النسخة التانية. ولا ان انا في النسخة القديمة هيبقى ه هيبقى هجيب الكتابين فانا قصرت ان أجيب النسخة الثانية الثانيه بحيث انها تبقى كلها مع بعضها يعني الجزء الثالث كده انتهى من الطبعة اللي هي سبحانك طب... اللهم وبحمدك اشهد ان اللي... لا